Bismillahir w ramach księgi. Bismillahi w الذي خلق السماوات والأرض وجعل w والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى إِنَّ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 لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ نزلنا ملكا لقد قضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون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 Kulli mamo, fysy mamo, a ty wolordy kulli lala. Kata bala napsy rwa ma. La jadżimaran, na kumila, ja umil, kia meti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 Kul awa الله jad taki duwalijem, faprilis, mawati, wal obiwa, وَلَا joto im, uwa le, joto im. Kul inni, u mirtu an ekuna, e uwa le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 قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أنما الله آلهة أخرى قل لا أشهد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 وَيَوْمَ نحشرهم جميعا ثم نقول للذين ma na kolu, الذين كنتم na ثم لم تكن فتنتهم إلا أن Wielkie z nich jesteśmy w stanie znaleźć nie jestem w stanie wyjść z kimś يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لِيَتَنَا نُرْدَى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 وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا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 ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من do المرسلين وإن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 ربه قل osoby, الله قادر على w ينزل znaleźć ولكن w لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طاب يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ يطير بجناحيه إلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ ما أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا من فِي الْكِتَابِ مِنْ ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضله و من يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتذكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين Belly jangu tade u na fajek, xi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 قُل لا أَقُولُ لَكُمْ عَن دِي الله اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُوا مَا يوحى إلي Półhalliastawil, aż małabarsy, aż fałatatat, أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ Wazirbini la يَخَافُونَ aż fałatatat, aż fałatatat, aż fałatatat, aż ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون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 Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Panie بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا Komisarzu! الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا Komisarzu! سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمه انه ما من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب, ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم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 Wielu z nich jest w stanie znaleźć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 وهو الذي przez بالليل ويعلم ما wy indoor millõ ziega iでlings woczuj laughter kiedyś ثم إليهم مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى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 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية, تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجأنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل kulli ثم awatum تشركون Kulhu هو القادر على awami, يبعث عليكم awami, من فوقكم awami, من تحت أرجلكم أو يلبسكم E يلبسكم شيعا e بعضكم kumśie, e ujelbisa kumśie, e ujelbisa kumśie, e ujelbisa kumśie, e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 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّقَوا دِينَهُمْ لَعِبَ وَلَهُ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَتُبِسَ لَنَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا, ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعد الكل عددا لا يؤخذ منها اولائك الذين ابسروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قل اللَّهِ من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا, ونرد على أعقابنا بعد إِذْ هدان الله كالذي استهوته الشياطين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 وَأَنْقِيِّمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُواْ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ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 Panie <تتخذ> أَصْنَامًا Panie <آلهة> إِنِّي Panie وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ Panie إِبْرَاهِيمَ Panie Komisarzu! وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عليه الليل ان كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر هناك قال هذا ربي فلما فَلَقَالَ لَأَن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي قَالَ لَأَن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ لا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَزِّ وَتَنْ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر Słyszeliśmy o tym, والوجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحجه قومه قال أتحاج أخاف ما تشركون به إلا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف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 ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى ويرون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي بِهِ من يشاء من عباده ولو ja, لحبط عنهم ما كانوا يعملون ja, الذين ja, الكتاب والحكم والنبوة إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الَّذِينَ الذين هدى الله فبهداه مقتده قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هو إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَئِئٍ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 وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر الذي بين يَدَيْهِ أم القرآن من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به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 وَتَرَكْتُم مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَأَى أَظْهُورَكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَاعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ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 قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون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 خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون w tym momencie, gdy mówię o tym, co się dzieje w tym momencie, to mówię o tym,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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جعلناك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوانا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آية بها. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يشعركم أن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 وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كلّ شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم وكذلك جعلنا لكل نبي نادوا شياطين الانس والجن يحي يحيي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون comfortably zages 선택 الذين لا يؤمنون możesz وليرضوه وليقترفوا Пон TC rightegej creator 1941 nie problemujesz الذي bursting zmyw w linedury, רsw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 Sama jestem przekonana, że w tej chwili nie ma żadnych związek, nie ma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 Sama zadaję pytania, jakie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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ jawtina la juhuna ila, a ulija, igim liuġedilu kum. Wajinna la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 وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون وإذا جاء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 سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام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 ويوم يحشرهم جميعا ugrundziemy, aż ugrundziemy, aż مِنَ aż ugrundziemy, aż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 وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أن هم كانوا كافرين ذلك ألم jaką ربك مهلك القرى وأهلها غافلون ولكل مما يعمل وما ربك بغافل وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويستخلف من بعدكم ما ukama كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما Ulija, po قوم, mama, على مكانتكم, mama, عامل. mama, تعلمون من تكون له mama, الدار. من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يُصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَأَمَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها Wanna mun hurry met vuhuruga, يَذْكُرُونَ mu اللَّهِ عَلَيْهِ kuruna عَلَيْهِ ale بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم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 مختلفا أكلوا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا są to osoby, które nie są w stanie znaleźć się w tym وَلَا czasie. Są to INNAHU LAKUM Kumadum MUDHIN FAMA NI TA'ZWAJ MIN AD-DA'NI THNAYN WA MIN AL-MA'ZI THNAYN QUL AN ADH-DHAKARAYN HAR WA AM اشتملت عليه أرحام الأوثين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذَكَرَين حرم أمِل أم اجتملت عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنثيين أَمْ كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم Inna na لا ale ja dylko uma woli mnie. Kulę, adzie dufime, uchie, ile Ala أو دما مسفوحا, مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسط أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين يادوا حرمنا كل ذي غفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط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 ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إبلاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن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 ثم m'e موسى الكتاب muselki على الذي احسن وتفصيلا l-lewi, ech sene wetaw siile, هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَتَقُولُونَ أن إِنَّمَا نُؤَذِّلُ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا Mimo, po belinach, węglu, węglu, węglu, węglu, węglu, węglu, węglu, węglu,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 العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا ان تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 Inna Przewodniczący, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie